وَلَ قَدَجَ أَكُم يوسُوفُ مِنْ قَبللوا بِرِدَّنَاتِ فَمزِللتُم فِي شَكِم مِن م جَأَكُمْ بِهِ حتىََّ إذَاهَ لَكَ قُللتُم لَ يَدَع صَووَّهُ مِنْ فَعْدِهِ رَاصُول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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فدعون يا هامان بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع وَلِعَائِلَ إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْزَعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْزَعَوْنَ إِلَّا فِي كَبَابًا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 ك ييدخلون الجَّ يرزقون فيها بغير في